يا وادي يا وادي اي رساله حزن من قولي يا وادي يا وادي للقع القدمي لي يا وادي يا وادي انجدك وين محتار يا وادي, يا وادي A B B B B B A behavi solved. B B B B четыre I